قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمتم السحر فلا أقطعن أيديكم فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب أنكم في جذوع النخل، ولا أصلب شد عذابه وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنا